قد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى ان هي إ ل ا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان إ ن يتبعون إ ل ا الظن ومات هو ا ل أ ن ف س ولقد جاءهم من ربه م ل س و ع ه ا ل ن ا تمنى ف ل ل ه ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى